بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الذين آمنوا <تصفيق> وتطمئن وتطمئن, وتطمئن <تصفيق> قلوبهم بذكر الله الا <تصفيق> بذكر الله تطمئن <تصفيق> القلوب بذكر الله تطمئن القلوب أذكار الصباح, أذكار الصباح والمساء الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من قالها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي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 Kul, ağuzu bı Rabbı Nās, Malik Nās, İlahı الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء رواه أبو داود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 أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. دخل الجنة. ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته. دخل الجنة. رواه البخاري. بك اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.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 رواه أبو داود. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أستغيث.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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العين من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة أصبحنا, أصبحنا وأصبح الملك لله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 وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر رواه مسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية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 وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسأ لم يضره شيء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 وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده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 أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلما وما كان من المشركين رواه أحمد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يقولها ثلاث مرات إذا أصبح رواه مسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رواه ابن ماجه أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم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 ولم يأت احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه رواه البخاري ومسلم استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه أستغفر الله يقولها مئة مرة في اليوم رواه البخاري فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون